عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس ال85 من شرح المنظومه السفارينيه ولا زلنا في كتاب الايمان ولا زلنا ايضا في الكلام عن ضوابط التكفير وتكلمنا عن الضابط عن الضابط الاول وهو الاكراه وتكلمنا في الدرس الماضي ايضا عن التأويل ولم نكمل الكلام في التأويل إنما تكلمنا بمقدمة بين يدي الدرس حتى نفهم ما معنى التأويل وتكلمنا في المرة الماضية ما يعنيه أهل الأصول ويعنيه المتأخرون بمسمى التأويل إذ أننا قلنا بأن الكلام تأويل اي كلام المتكلم اما ان يكون نصا واما ان يكون ظاهرا واما ان يكون خلاف الظاهر فحينما نقول بان هذه الايه او ان هذا الدليل نص طبعا من باب الفائده يعني النص يطلق على عده معاني يطلق على عده معان قد يطلق على الآية سواء كان المعنى مفهوم يعني واضح أو غير واضح فيقال نص الآية كذا وكذا ويطلق أيضا النص على الأمر الظاهر أي ما اقتضاه اللفظ كما يقول الشنقيطة عليه رحمة الله قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل يعني إذا أفاد اللفظ معنا لا يحتمل غيره هذا في اصطلاح الاصوليين يسمى نصا يسمى ماذا يسمى نص كقول الله جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه لا احد يفهم من اقامه الصلاه حكم شرعي اخر ولا يفهم من اقامه الزكاه حكم شرعي غير الزكاه لا يفهم منه الحج ولا يفهم من قول الله جل وعلا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدى ان هذا السجود هو الخضوع وهو الطاعه كما يقول بعض اهل البدع وبعض اهل الضلال فالان هذه النصوص كما يقول اهل الاصول هي الفاظ لا تحتمل الا معنى قصده المتكلم بكلامه اصاله في أو ما يقابل النص يسمى بالظاهر وهذا هو الذي فيه الخلاف الموجود بين العلماء الموجود بين العلماء الظاهر يحتمل معنين يحتمل الظاهر كم معنى؟ يحتمل معنين ونقول بأن النص هو اللفظ الذي تكلم به الظاهر المتكلم واراد به المعنى او اراد من هذا اللفظ على هذا المعنى اصاله والظاهر هو المعنى او اللفظ الذي يحتمل اكثر من معنى لكن لماذا سميناه ظاهرا هنالك معنى راجح ومعنى مرجوح فاذا قدمنا الراجح على المرجوح فعند ذلك نقول بان هذا اللفظ ظاهر نقول بان هذا اللفظ ظاهر وفي مقابل الظاهر يا ايها الاخوه مساله التاويل اذا التاويل يدخل في على اللفظ الظاهر ولا يدخل على على النص ولذلك العلماء هنالك قاعده يعني دائما يعني مشهوره بين ال... بين او قاعده مشهوره بين العلماء وبين الاصوليين القاعده المشهوره بين العلماء يقولون انه لا اجتهاد في مورد النص لا اجتهاد في مورد النص ودائما حينما يقول التاويل المستساغ والتاويل غير المستساغ التاويل غير المستساغ انما يكون في النص القطعي يعني نص قطعي لا يحتمل سوى معنى واحد لا يحتمل سوى معنى واحد فياتي انسان ويصرف هذا اللفظ عن ظاهره عند ذلك نقول هذا تاويل غير مستساغ التاويل يدخل الى اين يدخل الى الظاهر الذي يحتمل اكثر من معنى فاذا كان اللفظ يحتمل اكثر من معنى فعند ذلك طب الكهرباء بتارب الدوره فاذا كان اللفظ يحتمل اكثر من معنى عند ذلك نقول بان هذا هذه هذا اللفظ محتمل للمعنى لاحد المعنيين فاذا رجحنا رجعنا رجحنا المعنى الراجح التاويل الراجح على التاويل المرجوح عند ذلك هذا النص يسمى بالظاهر يسمى بماذا بالظاهر وهذا كتاويل كثير او كلام كثير من العلماء في المساله الفلانيه مثلا يقولون بان الراجح قراءه الفاتحه خلف الامام الراجح ان الفاتحه ركن من اركان الصلاه الراجح أن البسمة لا ركن من أركان الوضوء فلماذا قال الراجح لأن هذا هو الذي رجح عنده وإن كانت المسألة تحتمل أكثر من معنى لكن هناك عندنا لهذا اللفظ معنيا مع معنى راجح ومعنى ماذا مرجوح فتقديم المعنى الراجح على المعنى المرجوح هذا يسمى عند العلماء يسمى ماذا تسمى بالظاهر وهو اقل درجه في القوه من النص اقل درجه في القوه من النص ولذلك يقول الظاهر اذا افاد ما لا يحتمل وظاهر ان الغير يحتمل وظاهر ان الغير يحتمل الان في مساله عند المتاخرين ولماذا نقول متاخرين لاننا سنتكلم عن معنى التاويل عند المتقدمين يتكلمون عن التاويل عن التاويل ويقصدون بالتاويل خلاف ما يقصده المتقدمون واهل السنه والجماعه ولذلك نحن شرعنا بالكلام معكم في هذا الموضوع لانه لان هذا اللفظ دائم للتردد وهذا الكلام دائما يتردد على اسماعنا فالتاويل اذا ذكر هو يعني عند الاصولي قال صرف اللفظ عن ظاهره ما هو الظاهر حينما نقول صرف اللفظ عن ظاهره فالان لا صرف اللفظ عن ظاهره عندنا لفظ ظاهر ويدل على معنى ظاهر فهذا التاويل اذا كان في في دلاله الظاهر دلالات كما قسمناها لكم على قسمين دلاله النص وهي دلاله قطعيه تدل على معنى واحد ودلاله الظاهر وهي تدل على اكثر من معنى لكن احد المعنيين ارجح من الاخر الان اذا التاويل تسلط على دلاله الظاهر بمعنى اننا رجحنا المعنى المرجوح على المعنى الراجح لدليل اقتضى ذلك او لدليل لم يقتضي ذلك هذا الكلام يسمى عند الاصوليين يسمى بالتاويل يسمى بالتاويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره وهذا التاويل ينقسم الى قسمين قالوا تاويل قريب وتاويل بعيد تاويل قريب وتاويل بعيد والتاويل القريب قال هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل اقتضى ذلك لدليل اقتضى ذلك ومثل له اهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري الجار احق بسقبه وهي مساله الشفعه الان اي انسان يسمع كلمه الجار لا يخطر بباله الا لسيق الدار وهو الجار الذي يسكن بجوارك الجار الذي يسكن بجوارك لكن بعض اهل العلم صرف هذا اللفظ عن ظاهره الى معنى يحتمله وهو معنى بعيد لكن هذا المعنى يحتمله وهو الشريك لانه الجار قد يقصد بها لصيق الدار وقد يقصد بها ماذا الشريك لكن الاشهر المتبادر الى الذهن انك اذا قلت الجار فانما تقصد من يجاورك في السكنى لا الشريك وان كان هذا المعنى يحتمل ماذا او اللفظ هذا يحتمل معنى الشريك فصرف بعض اهل العلم هذا اللفظ عن ظاهره الى المعنى البعيد لدليل اقتضى لدليل اقتضى ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم ايضا في صحيح البخاري اذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه معلوم أنه إذا كان بينك وبين جارك حد وكان طريق يبقى الجار جار يعني إن عرف حده عرفت حدك وكان بينك وبينه طريق يبقى الجار جار فلا يعني حدود تفرقنا ولا طرق تفرقنا يبقى الجار جارا ويبقى لصيق الدار جارا ويبقى الذي بينك وبينه حد يبقى جارا لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه ليس المقصود بذلك الجار انما المقصود به الجار الشريك الجار ماذا الشريك فقال صلى الله عليه وسلم اذا ضربت الحدود وحذت الطرق فلا شفاعه فقال هذا التاويل هذا تاويل وهو صرف ها اللفظ عن ظاهره لدليل اقتضى ذلك فالتأويل قالوا ينقسم الى قسمين قالوا تاويل قريب وتاويل بعيد تاويل قريب وتاويل بعيد التاويل التاويل القريب هو التاويل الصحيح ايضا يعني التاويل القريب هو الصحيح ايضا في مقابله التاويل الفاسد التاويل الفاسد التاويل الفاسد, التأويل الفاسد ينقسم الى قسمين تاويل بعيد وتاويل اللاعب نعيد نقول هناك تاويل صحيح وتاويل فاسد التاويل الصحيح اذا كان التاويل قريب والتاويل الفاسد اذا لم يك... اذا كان بغير دليل اذا كان بغير دليل بالطبع يعني دائما المسائل هذه نسبيه يعني مسائل القرب حتى مثلا الناس في الايمان متفاوتون وفي العلم متفاوتون وفي القدره متفاوتون ايضا الباطل لا يقال بان درجات الباطل كلها متساويه حتى الكفار في حربهم للاسلام المسلمين ليسوا يعني كلهم متساوون متساوون قد يكون انسان يعني يكون عداؤك معه من باب الكفر لكن بعضهم قد يجمع ويضيف الى الكفر والحرابه يعني انتهاك الاعراض سفك الدماء قد يكون هذا العدو قريب منك وقد يكون العدو هذا بعيد من في المسائل النسبيه تختلف من مساله الى مساله فحينما نقول التاويل بانه تاويل صحيح وتاويل فاسد فايضا التاويل الصحيح له يعني درجات في القوه له درجات في القوه والتاويل الفاسد ايضا له درجات في الفساد ولذلك يقولون تاويل بعيد وتاويل لعب تاويل بعيد وتاويل لعب التاويل لل... البعيد كما يذكر أهل العلم استدالهم يعني كقول الناظم قال فجعلوا مسكينين بمعنى المدي قال عليه لا إحن سمات البعد كحمل مرأة على الصغيرة وما ينواف الحرة الكبيرة فالحنفية مثلا تأولوا وصرفوا اللفظ عن ظاهره مثلا في قول الله جل وعلا فيطعام ستين مسكينة معلوم أي إنسان يسمع هذه الكلمة إطعام ستين مسكين يعني يطعم ستين مسكين مختلفين لكن حنفيه قالوا ليس هذا المعنى المقصود قالوا انما معناها فيطعموا 60 مده يعني العدد 60 ليست للمساكين وانما ليش ل لي عدد الطعام يعني اطعام 60 وجبه لمسكين واحد فيطعموا 60 مسكينه قالوا مقصود فيطعموا 60 وجبه لمسكين واحد هل هذا المعنى يعني قريب هل هذا المعنى قريب المعنى ليس قريب انما المعنى القريب اطعام 60 شخص 60 مسكين الحنفي قال المقصود بذلك الكفايه انك لو اطعمت يعني 60 مسكينا لاكل اليوم ولا جاع غدا لكن لو اطعمته يعني 60 يوما فانك يعني تكفي هذا الشخص فالجمهور قال الظاهر ان الاطعام مقصود به اطعام 60 مسكين وهؤلاء المساكين يا اخوان اي انسان معاه تليفون يقفله يا اخوان يا شيخ لؤي اختلفوا انك فاطعام 60 مسكين هو المقصود من اللفظ من ظاهر اللفظ واطعام 60 مسكين قد يحصل فيه من الفائده ان احد المساكين قد يكون مستجاب الدعوه عند الله عز وجل فهنالك فرق بين ان يدعو لك مسكين واحد وان يدعو لك 60 مسكين وهنالك فرق بين ان يصلي على الجنازه شخص واحد وان يصلي عليها 40 موحد فكثرة الناس قد يكون بين احديم بركه من البركات كذلك مثلنا لكم ايضا في التاويل الفاسد البعيد قضيه يعني في قوله صلى الله عليه وسلم اي يوم امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل حنفيه قالوا المقصود بهذا الحديث التفريق بين المراه الكبيره والمراه الصغيره ولذلك يعني الان الذين يستدلون بجواز الزواج العرفي يقولون بانه مذهب الحنفيه فيه انه يجوز للمراه الكبيره البالغه ان تتزوج بغير اذن وليها بغير اذن وليها فالان عرض بهذا الحديث عرض عرض بهذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فانتاح وباطل باطل, باطل فقال هذا المقصود بالمراه الصغيره الحديث يصرف الى المراه الصغيره وليست كبيره فقال لهم يعني الجمهور اهل العلم قالوا لفظ المراه لا يطلق على الصغيره الصغيره يطلق عليها جاريه الصغيره يطلق عليها جاريه والجاريه هي التي لم تبلغ سنه المحيط وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه وفي حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت تقدر سن الجاريه العربه السن يعني الجاريه هي التي لم تبلغ سن المحيض وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ايما جاريه نكحت بغير اذن وليها ف리카حها باطل انما قال ايما امراه ايما يعني ايما انثى قد بلغت سن المحيض سواء كان عمرها 60 سنه وعمرها 10 عشر ساعه 20 سنه وعمرها 30 سنه فنكاحه باطل باطل فرجع فقال المقصود ايما امراه المقصود بها ايما ام يعني يعني عبده فقال لها قال العابد لا يجوز لها ان تزوج اصلا نفسها بنفسها كذلك فرجع فقال ايما مكاتبه ايما مكاتبه فقالوا لهم ان يعني اخر الحديث يرد اوله اخر الحديث يرد اوله لانه قد ورد في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم قال فان اصاب منها فلها مهر مثلها فلها مهر مثلها قالوا معلوم ان الامه مهرها ليس لها مهرها ليس لها سواء المكاتبه او الامه انما مهرها لمن لسيدها مخرها لسيده ويعني من باب يعني الفائده التي ذكرناها لكم في المره الماضيه انه ما من دليل يستدل به الخصم الا وتجد الجواب من هذا الدليل تجد هذا الجواب من هذا الدليل ايضا كما سنتكلم معكم اي ما تاويل عاد على اصل النص بالابطال فهو تاويل باطل اي تاويل يعود على ابطال النص فهو تاويل باطل فهذا التاويل الذي ذكره الحنفيه في ان المقصود ايما امراه ايما عبده ايما امه ايما موكاتبه تزوجت او نوكحت بغير اذن وليها فكاحها باطل قال هذا يبطل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فان اصاب منها فلها فلها مهرها قالوا هذا المهر لا يكون لها ان هؤلاء اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بالتناقض فبالتالي يرد هذا التاويل ويفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما اراد في مقابل التاويل البعيد وهو احد اقسام التاويل الفاسد كما ذكرنا لكم تاويل اللعب تاويل اللعب يعني ليس هنالك يعني كما يقال في تاويل اللعب يعني اي معنى او دليل او شيء يصرف ذهن السامع الى مدعاه هذا المتاول وذكرنا لكم يعني تاويلات ال ال الروافض المزريا المضحكه التي يعني يستدلون بها مثلا بقول الله جل وعلا ان اعطيناك الكوثر فيقولون الكوثر المقصود بها فاطمة رضي الله عنها الكوثر المقصود بها من؟ فاطمة رضي الله عنها وحتى أننا سمعنا بعض السفهاء الموجودون عندنا ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة يعني يفسر القرآن بما فسره به الروافض وكتفسيرهم أيضا لقول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا قالوا معنى معنى السجود هنا معناه الطاعه معنى السجود معناه الطاعه وليس الركوع وليس وضع الجبهه على الارض وكاستدلالهم بقول الله جل وعلا مرج البحرين بحرين يلتقيان قالوا البحرين علي رضي الله عنه وفاطمه فاطمه رضي الله عنها وبينهما برزخ لا يبغيان قالوا الحسن والحسين بالطبع يعني الانسان الذي يقف امامهم كانه يعني يقف امام مجموعه يعني مغفلين ليس لهم يعني لا يعيشون بين العرب ولا يعلمون شيء من الادله الشرعيه ولا يعلمون شيء من الادله الشرعيه الآن مسمى هذا هذا هو المعنى المتبادر او المسمى التاويل في هذا الزمان لكن يعني التاويل اذا ذكر في لغه العرب واذا ذكر في القران فلا يقصد به هذا المعنى احنا سنتكلم عن التاويل المستساغ والتاويل غير المستساغ الذي يتكلم به المتاخرون لكن للعلم يعني التاويل ليس هذا معناه لا في لغه العرب ولا في الشرع لا في لغه العرب ولا في الشرع التاويل في لغه العرب هو من التصير ومنه ايضا معنى التاويل ايضا العاقبه عاقبه الشيء ومصير الشيء الى هذا الشيء ومنه قول الله ايجله وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا احسن تاويله ما معنى احسن تاويلا احسن شرح قالوا معناها احسن تاويلا احسن عاقبه احسن احسن عاقبه ايضا حقيقه الشيء وما يخص وما يتحول الشيء الى حقيقته ايضا هذا يسمى تاويل قال الله جل وعلا في محكم التنزيل هل ينظرون الا تاويلا يعني هل ينظرون الا تحقق ما نتوعدهم به يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق اذا التاويل هو تحقق ومصير الاشياء الى ما توعدهم الله عز وجل به ايضا التاويل يطلق على ماذا يطلق على تعبير الرؤيا التاويل يطلق على تعبير الرؤيا يعني تفسير الرؤيا يطلق عليه ماذا يطلق عليه تاويل ا هذا الذي يذكر في القران والتاويل ايضا في في مساله الرؤيا يعني ينظر اليه باعتبارين ينظر اليه باعتبارين الاعتبار الاول تفسير الرؤيا والاعتبار الثاني تحقق هذه الرؤيا تحقق هذه الرؤيا ولذلك يوسف عليه الصلاه والسلام قال كذلك لنعلمه من تاويل لا حديث معنى تاويل الاحاديث ماذا تفسير الاحاديث لكن ايضا تاويل الرؤيا قد يكون بمعنى حصول هذه الرؤيا قال لو جل على على لسان يوسف عليه الصلاه والسلام قال يا ابي هذا تاويل رؤياي من قبل هذا تاويل رؤياي من قبل فالتأويل المعنى الاول العاقبه المعنى الثاني حصول ما توعد الله عز وجل به او ما اخبر الله عز وجل به ايضا كما قلنا لكم اذكر على الرؤيا وياتي باعتبارين بمعنى التعبير بمعنى التفسير وياتي بمعنى حصول ما فسرت به هذه الرؤيا كقول الله جل وعلا هذا تاويله يايا من قبل وقد ياتي بمعنى العله الغائيه قد ياتي بمعنى العله الغائيه والحكمه المطلوبه بالفعل من ذلك لما يعني ذهب موسى عليه الصلاه والسلام لكي يتعلم من الخضر في اول مره خرق السفينه في المره الثانيه قتل طفلا في المره الثالثه يعني ذهب الى قريه هو وموسى عليه الصلاه والسلام فاستقروا اهل القريه فلم يطعموهم تم ما جاء بالجدار يريد ان يقضه فاقامه فبعد ذلك يعني موسى عليه الصلاه والسلام لم يفهم ما مراد او لم يعرف ما مراد ماذا الخضر عليه الصلاه وعليه السلام فقال له الخضر قال سانبك بتاويلي يعني سانبك بالحكمه التي فعلتها فعلت هذه الامور ساو ينبهك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا الان هل سيخبره بالتفسير ام سيخبره بالعله والحكمه التي فعلها الان هو عرف قتل رجلا او قتل طفلا واقام جدارا لاناس لم يطعموه وخرق سفينه واتلفها لاناس اكرموه وارتب يعني هنالك تناقضات تناقضات انه الخضر عليه الصلاه والسلام ان اناسا اكرموه فخرق لهم السفينه هذا تناقض ولا مش تناقض هذا تناقض التناقض الاخر ان اناسا لم يطعموه فاكرمهم يعني مساله يعني كما قال يعني لا تدخل لا تدخل الدماغ فبعد ذلك يعني بعد ثلاثه امور وثلاث اختبارات قال سانبئك بتاويلي يعني بالتويلي ايش يعني الحكمه التي من اجلها فعلت ما فعلت لما بين له ما حصل لماذا يعني خرق السفينه ولماذا قتل الغلام ولماذا اقام الجدار قال له ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا نحن نقول هذا الكلام ل حتى يعني دائما الانسان لابد ان يتعلم الفاظ ومصطلحات ومسميات الموجوده في القران وموجوده في السنه حتى لا يحملها على مراد المتاخرين لانه الانسان قد يعيش بين اناس فكما يقال يهرم على هذا المصطلح الكبير او الصغير ويموت او يشيب عليه الكبير والتفصيل هذه المصطلحات امور يعني مستحسنه عند كثير من الناس عند كثير من الناس وكما يقول اهل العلم بانه كلام الله عز وجل ينقسم الى قسمين خبر وطلب كل الكلام ينقسم الى خبر والى طلب الجمله اما ان تكون خبريه واما ان تكون طلبيه انشائيه بمعنى ما معنى الطلب ما معنى الخبر انسان يقول لك مثلا خلف هذا الجدار يوجد ماذا يوجد كنز الان هذا خبر ممكن يكون صادق ممكن ممكن ان تصدقه وممكن ماذا ان تكذبه كل كلام او جمله تحتمل التصديق وتحتمل التكذيب تسمى جمله خبريه وكل جمله تحتمل الامتثال وعدم الامتثال فهي جمله طلبيه انشائيه تسمى انشائيه او جمله ماذا طلب يتقول فلانه اجلس اجلس ف يقول لس... لن يقول لك انت كاذب او انت صادق بل سيقول يس... اما ان يمتثل واما الا يمتثل هذا يعني موجود قال الله عز وجل صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى لان فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى الكذب مقابل الصدق وهو ما يقابل الخبر و الطاعه وما يقابلها من كفر التولي والاعراض في فيما يقابل الطلبات والانشاءات فيما يقابل الطلبات والانشاءات فكلام الله عز وجل يعني كما قلنا لكم ينقسم الى قسمين قسمه الاول الخبري والخبري قالوا معنى التاويل في القران اذا ورد فانما يقصد به في الجمل في الجمل الخبريه هو يعني حقيقتها هو حقيقتها فعما الجمل الطلبيه فهي امتثال اوامر الله جل وعلا هي امتثال اوامر الله جل وعلا ولذا اكتفى الحديث عن عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتاول القران يتاول يعني هذا فعل ولا مش فعل هذا فعل لقول الله جل وعلا اذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يعني يتاول القران يعني يطبق ويفعل ما امره الله عز وجل به اما يعني المتاخرين او قبل ما نتكلم عن المتاخرين ايضا مسمى التاويل عند من عند اهل التفسير عند اهل التفسير اذا الان فهمنا ما معنى التاويل عند في القران والتاويل عند المعبرين والتاويل عند من مفسرين دائما يا اخوان يعني هنالك مساله يجب ان تنتبه لها انك اذا قرات في كتب اللغه لا يجوز لك ان تحمل مصطلحات اهل اللغه على مصطلحات الفقه هذا كلام مهم جدا واذا يعني قرات في كتب التفسير هنالك مصطلحات للمفسرين حتى ان كل مفسر له مصطلح يختلف عن المصطلح الذي يتبناه المفسر وتكلمنا معكم ايضا في مساله الايمان الايمان عند المعتزله له معنا وعند الخوارج له معنا وعند المعتزله له معنى وعند المرجئه الفقاء له معنى وعند مرجئه الكرميه عنده معنى وعند اهل الايمان عنده معنى حتى في كتب الفقه يعني المذاهب نفس المذاهب تجد عندهم كلمه المكروه مثلا تختلف المكروه عند الحنفيه يختلف عن المكروه عند من عند الجمهور والمكروه عند المالكيه يختلف عن المكروه عند غيرهم من العلماء ولذلك الانسان يجب عليه يعني اذا قرى ان يكون ملما بمصطلحات القوم وقبل ان يكون ملم بمصطلحات القوم ان يكون ملم بمصطلحات السلف الصالح مصطلحات السلف صالح ولذلك شيخ الاسلام تيمين حينما مثلا يتكلم عن الشطرنج يتطرق الى قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يقول المشهور عند المتاخرين وعند الفقهاء ان الميسر هو اللعب عن معاوضه يعني اللي هي نسميها المقامره انسان يلعب مع انسان في مقابل ماذا معاوضه ان من غلب اخذ ماله الى اخر قالوا يحملون هذا المعنى على قول الله جل وعلا يا, يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر قال ميسر المقصود به ماذا يحملون على ما ترسخ عندهم يعني المتاخرين ان الميسر هو اللعب عن معاوضه يقول وليس هذا الكلام او هذا المعنى كان يعرفه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتي بالادله وياتي بفهم الصحابه رضي الله عنهم ان كل لعب يلهي عن ذكر الله يدخل في مسمى ماذا في مسمى الميسر وليس اللعب عن المعاوضه لان فيه العله موجوده اصلا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ما لم يتكلم الله عز جل على المالونه انما يريد يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وويصدكم عن ويصدكم عن... عن ذكر الله عن الصلاه عن الصلاة. الصلاه نعم نعم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون فالعلة الموجودة هي الصرف عن الصلاة ولذلك تجد كثير من من يلعبون الشطرنج ويلعبون الشدة أو الورق أو يلعبون البلياردو في النهاية تقول علاقتهم مع بعضهم البعض إلى فسد وتضيع أوقاتهم أوقات الليل والنهار بل في هذا الزمان كثير من من يتعاطون الحبوب المخدرة انما يتعلمون من هذه النوادي التي يتم فيها اللعب البلياردو وغير البلياردو فالمقصود من هذا الكلام ايوا الاخوه دائما ان نتعلم مصطلحات القوم حتى نفهم مرادهم وان كان ارادوا بمعنى صحيح فنحمل المعنى على المعنى الصحيح ولذلك يعني هناك يعني قاعده مشهوره تقول لا مشاحه في الاصطلح لا مشاحه في الاصطلح ما لم يخالف هذا الاصطلاح نصا ما لم يخالف هذا الاصطلاح نص يعني اذا كان هنالك نص موجود في الشرع وهذا الاصطلاح خالف هذا النص فعند ذلك يرد هذا الاصطلاح يرد هذا الاصطلاح فالقران ومن ناحيه الاوامر ومن ناحيه الاخبار فهمنا معنى التاويل ومن ناحيه التعبير ايضا في القران فهمنا المراد من معنى التاويل ومن ناحيه العاقبه والعله الغائيه ايضا القران بين ان العله الغائيه كما في مع الخضر وموسى عليهما الصلاه والسلام ان التاويل له له معنى كذلك الان المفسرين والعلماء من اهل التفسير والعلماء من اهل الفقه والحديث اذا ذكروا التاويل فانما يرادون يريدون به التفسير يريدون به ماذا؟ التفسير ولا يقصدون بذلك صرف اللفظ عن ظاهره إنما يتكلمون يقولون تأويل خبر الله جل وعلا مثلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسر مسألة ظاهر لكن هذا هو تأويلها يعني هذا معنى تفسيرها فإذا أطلقوا كلمة التأويل لا يريدون ت... ت... لا يريدون من ذلك ت... يعني ترجيح وتقديم المعنى المرجوح على الراجح كما ذكرنا لكم في أول الدرس وانما يريدون به التفسير الظاهر انما يريدون بذلك التفسير الظاهر فهذا هو معنى التاويل الذي تكلم به المفسرون وهو يرجع الى فهم المعنى وتحصيله في الذهن اما الذين ذكرناهم لكم المتاخرين وهم المعتزله والجهميه وكثير من المتكلمين واكثر اهل الاصول في هذا الزمان واهل الفقه فانهم يقولون بان التاويل هو صرف اللفظ عن ظاهره هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى اقتضى ذلك لمعنى اقتضى ذلك فهذا معنى التاويل فاذا اذا وجدنا كلمه التاويل في القران فلا تحمل على المراد الذي اراده اولئك الناس تحمل بحسب محلها ان كان طلبا ان كانت خبرا ان كانت تتكلم عن العله الغائيه ان كانت تتكلم عن التعبير قد يكون بمعنى التفسير وقد يكون بمعنى حصول الشيء الذي عبر والذي فسر واذا ذكر التعبير ايضا في كتب السلف من اهل الحديث ومن اهل التفسير فانما يريدون بالتاويل ماذا هو المعنى الظاهر الذي يتبادر الى الذهن لكن اذا قرانا عند المتاخرين فاذا ذكروا التاويل فانما يريدون به ماذا هو صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر الى معنى اخر لدليل اقتضى ذلك لدليل اقتضى ذلك وقلنا لكم بان هذا التاويل ينقسم الى قسمين تاويل صحيح وتاويل فاسد والتاويل الصحيح هو القريب هو القريب الذي يسرى فيه اللفظ عن ظاهره لدليل اقتضى ذلك ومثلنا لكم بقوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقي الجار احق بسقيه والتاويل البعيد او التاويل الفاسد ينقسم الى قسمين تاويل بعيد وتاويل ماذا تاويل لعب تاويل بعيد وتاويل لعب وهذا فيما يتعلق يعني في بالتاويل الان حتى نختصر عليكم الموضوع ان كنت يعني احب انكم تك... او احبابه ان اتكلم بانواع التاويل الفاسده لكن علل يعني الوقت قد يدركنا في هذا الموضوع قد يدركنا الوقت... يعني الوقت في هذا الموضوع فالتاويل الفاسد ولا اقصد التاويل القريب ولا التاويل البعيد لا التاويل القريب ولا التاويل البعيد التاويل الفاسد البعيد يدخل تحت يعني كما يقال تحت العفو وتحت مساله الاجتهاد تحت مساله العفو ومساله الاجتهاد لكن نتكلم في التاويلات الفاسده التي تصل الى درجه اللعب تصل الى درجه اللعب التي تعود على النصوص بالبطلان وتعود على الشرع بالبطلان وهذا يعني, يعني الذي يهمنا في موضوعنا هذا وبالذات في الكلام عن موضوع الايمان اذ ان التاويلات كما هو معروف عندكم تاويل صحيح قريب وتاويل على معنى السلف بمعنى تفسير نص سواء كان قطعيا او كان ظاهرا فهذا هو التاويل الذي نتكلم فيه الآن فالتاويل الفاسد يا ايها الاخوه ينقسم كما هو مشهور الى تاويل مستساغ وتاويل غير مستساغ تاويل مستساغ وتاويل غير مستساغ التاويل غير المستساغ والذي يعود على النص بالابطال بل يعود على الشريعه بالابطال يعود على النص بالابطال ويعود على الشريعه ماذا بالابطال آآ التاويل آآ الفاسد الذي نتكلم فيه ينقسم الى قسمين وهو التويل غير المستساغ اما ان يكون يعني صاحبه يعني تاويله يعني يعني هيكون كافرا باللازم واما ان يكون كافرا في الحال اما ان يكون كافر باللازم واما ان يكون كافر في الحال بالطبع يعني حينما اقول كافر باللازم وكافر بالحال لماذا انا اتكلم بذلك الكلام لان كثير ممن الان يعني يتشدق بانه على مذهب اهل السنه والجماعه اذا راى انسان مثلا كفر من والى المشركين او كفر من طاف بالصنم او كفر من سب الله عز وجل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او كفر من انشا محكمه طاغوتيه يعني تجده يعني يستدل باقوال العلماء كشيخ الاسلام ابن تيميه وتلميده ابن قيم وكثير من العلماء في الفرق بين الكفر المطلق وكفر المعين وياخذ يسرد الادله ويسرد ويسرد, ويسرد وينقل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله في عدم تكفيره للجهميه وعدم تكفيره للمعتزله ولعدم تكفيره للاشعريه مع نقله لكلامه ولكلام ائمه الحديث كالإمام أحمد عليه رحمه الله ان من قال بان الايمان هو التصديق كفر ومن قال بان القران مخلوق كفر ومع ذلك كان يعني اولياء الامور في وقتهم كالمأمون وكالمعتصم كانوا يقولون بخلق القران بل كانوا يدعون الناس الى الخوض بخلق القران ويمتحنون الناس ولربما قاتلوهم وحتى انهم قتلوا كثيرا من العلماء في هذه المحنه التي حصلت للمسلمين في ايامهم فياخذ ويستدل بهذه الحوادث ويستدل بموقف اهل السنه والجماعه من الجهميه بعدم تكفيرهم باعيانهم طبعا هذه المسائل لها عده اعتبارات كما سنتكلم عنها في كلام عن العذر بالجهل لكن لا ضيره يعني علينا ان يعني ذكرنا بعض الامور المتعلقه بهذه الاشياء هذا الذي يعني يستدل بهذا الكلام نقول له نعم هنالك فرق بين الكفر او تكفير الكفر المطلق وتكفير المعين لكن نفس التكفير المطلق وهو قول علماء من قال كذا كفر ومن قال كذا كفر هو يعني هنالك فرق بين هذه النصوص نفسها هنالك نصوص كما قلنا لكم قطئيه الدلاله على الكفر يعني لا تحتمل الا معنى واحد كقول الله جل وعلا ولا ان سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب وهنالك نصوص تحتمل الكفر اذا قصد بها المعنى المعين ولا تحتمل الكفر اذا قصد بها المعنى المعين كما حصل مع من مع حاطب بن ابي بلعف الان نقول لهم هذا الفعل الذي وقع فيه هؤلاء الناس اولا قبل الكلام في المعين نوع الكفر هذا الذي وقع فيه من اي من اي جنس هل هو من نصه مما لا يحتمل الا معنى واحد او يحتمل عده معاني هذا اولا ثانيا ينظر الى الفاعل لانه الفاعل تابع لماذا تابع لهذا الموضوع بالنهايه يا اخوان اذا كان الفعل لا يحتمل الا معنى واحد لا ينظر لقصد الفاعل انما تقام عليه الحجه تقام عليه الحجه وهنالك يعني نصوص كثيره وقصص كثيره موجوده في السيره سواء في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم او في ايام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ان المتاول قد يكون سببه يعني تاويله وهو السبب الرئيسي هذا الموضوع هو جهله هو جهله بهذا الذي بهذا الفعل الذي فعله او جهله بحكم الشرع في هذه المساله يعني اقامه الحجه تكفي هذا الموضوع الان حتى يعني لا نشت ولا نخرج عن موضوعنا نقول بأن هذه الأفعال منها ما هي بحد ذاتها كفر ومنها ما يقول فاعلها أو لازم مذهبه الكفر كل الفرق الـ 72 فرقة للعلم إجماع أهل السنة والجماعة لم, لم يكفروا الفرق الـ 72 فرقة بأعيانهم هذا إجماع من أهل السنة والجماعة أنهم لم يكفروا الـ 72 فرقة فرقه كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام التيمي في اخر كتاب الايمان الان لما بحثنا يعني لماذا لم يكفرهم العلماء وجدنا ان كفرهم هو من باب لازم مذهبهم من باب ماذا من باب لازم المذهب ومما تقرر كما قلنا لكم في اكثر موضع ان لازم المذهب عند اهل السنه والجماعه ليس بلازم لازم المذهب انه يلزم من كلام فلان كذا ان ان مذهب لازم مذهب في الباطل لازم مذهب الباطل حتى نكون دقيقين لانه اهل السنه والجماعه لا يقولون لازم المذهب ليس بلازم انما يقولون لازم المذهب الحق حق ولازم ولازم المذهب الباطل يقولون فيه تفصيل فيه تفصيل فان التزم صاحبه الباطل المذمناه واذا لم يلتزمه لم نلزمه فا اهل السنه والجماعه لا يكفرون بلازم المذهب ولا يكفرون بما تقول اليه الاقوال فكل يعني اغلب من وجدناهم يردون على الاخوه الذين يتكلمون في بعض مسائل التكفير انما يستدلون بادله ماذا بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه عن الجهميه او كلامه عن الاشاعره او كلامه عن المعتزلة التفريق بين الكفر المطلق وتكفير المعين تكفير مطلق شيء وتكفير المعين شيء اخر التكفير المطلق كما قلنا لكم هي قاعده قاعده شرعيه بدون ان نتكلم عن الاشخاص من سب الله اسجل تفر هذه قاعده شرعيه كما نقول بان الصلاه واجبه الصلاه واجبه والزكاه واجبه والزنا محرم وشرب الخمر محرم هذه ليس لها علاقه بالاشخاص الان هذا الشخص اذا فعل هذه الافعال عند ذلك ننظر في حال هذا الشخص كيف فعل هذا الفعل فعند ذلك نلحق الصفه بالموصوف او لا نلحق الصفه بالموصوف بحسب حال هذا الشخص اذا فعل هذا الشيء هل يسمى هل نسميه مثلا كذا او لا نسميه كذا هذه مساله سنتكلم عنها ان شاء الله في محل يتكلم عنها شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الامه الاعلام في قضيه الحق صفه بالموصوف وبين ان للسلف فيها او للعلماء فيها قولان مشوران في هذه القضيه فالان التاويل دائما يتسلط ماذا يتسلط كما قلنا لكم على على, المس... على على الظهر على الحكم الظاهر فاذا تتسلط التاويل على القطعي على الحكم القطعي عند ذلك يصير هذا التاويل ماذا نسميه تاويل غير مستساغ وهذا التاويل المستساغ دائما نقول اما من فعل كذا كفر من فمن قال كذا كافر الان اما ان يكون كفر هذا الانسان كما قلنا لكم في المقال وهو غالب كفر أهل البدع وكما ذكر صاحب الاعتصام الإمام الشاطبي قال لماذا لم نكثر أهل الثرق الأخرى الضالة قال لأن كفرهم بالمآل قال وهم لا يلتزمون بما تقول إليه الأقوال لا يلتزمون بل يكفرون من التزم بهذا اللازم ولكن يعني كما يقول الشيخ السلام من تيمية عليه رحمة الله ان كل اهل الفرق الباطلة كلهم يكفروا بعضهم بعضا كلهم يكفر بعضهم بعض لانه عندهم التكفير المال من الذين عندهم التكفير المال وبلازم نقول من هم كل الفرق الباطل عندهم التكفير بلازم نقول ويلزم من كلامك يلزم من كلامك نحن نقول يلزم من كلامك لكن لا نلزمه لا نلزمه لكن هؤلاء يلزمون لان الكلام عندهم هو عباءه هو المعنى القائم في النفس المجرد عن الصوت والصيغه والحرف فالمعنى عندهم ليس الكلام انما ان الكلام ليس هو اللفظ وانما هو المعنى معنى الكلام معنى تقول له معنى كلامك كذا وكذا فهؤلاء عندهم المعنى هو الكلام اذا كانه تكلم بهذا الكلام بالتالي يكفرونه فالالان المسائل التي يعني ليس فيها التاويل فيها غير مستساغ تاويل فيها غير مستساغ لان ننظر في حال الشخص متى يكفر قبل التاويل ام بعد التاويل حقيقه في هذه المسائل اذا كانت من المسائل الغير معلومه من الدين بالضروره لانه مساله المعلوم من الدين بالضروره يا اخواننا هذه مساله نسبيه حينما يوقع بان هذا الشيء معلوم من الدين بالضروره هذه مساله ما بالها تسمى مساله نسبيه فما هو معلوم من الدين بالضروره عند مثلا اهل الاردن قد لا يكون معلوم من الدين بالضروره عند من اهل المغرب او اهل الجزائر وما يكون معلوم عند اهل المدن لا يكون معلوم عند الاعراب وما يكون معلوم عند العرب لا يكون معلوم عند مثلا بعض المسلمين الموجودين مثلا في في ادغال افريقيا او موجودين في الروسي او في بعض الدول التي يعني يعني ليس فيها هنالك من يبين احكام الشرع الحنيف فمساله معلوم من الدين بالضروره تختلف من شخص لشخص وتختلف من مكان لمكان وتختلف من زمان ولزمان ولذلك يقولون يعني لا يجهله مثله لا يجهله مثله دائما المحامي يقول لا يجهله مثله حتى يختصر قضيه ايش قضية انه يعني المكان والزمان والشخص فلا يجهله مثل هو قد يكون في مكان مثل هو لا يجهل يعني هو كشخص قد يكون من ناحية القدر العقلية التي عنده قد يكون من ناحية العلم الذي عنده قد يكون من ناحية المكان الذي فيه او الزمان الذي فيه فمثله لا يجهله مثله كما يقولون لا يجهله فالان الانسان اذا وقع في مثل هذه المسألة و... واستحل الخمر مثلا ابتلا استحل الخمر مثلا كما حدث مع قدامه ابن مضعون رضي الله عنه لما شرب الخمر واستحل شربها استحل شرب الخمر فالان يعني القضيه ليست قضيه شرب خمر كما يقول العلماء لانه شارب الخمر من غير ان يستحلها اهون من الذي يستحل الخمر ولا يشربها الذي يشرب الخمر من غير استحلال اهون من الذي يستحل الخمر ولا يشربها اذ ان المساله العلميه اصعب واشد من المساله ماذا من المساله العمليه ولذلك اتعجب من بعض المشايخ المعاصرين ممن يشار لهم بالبنان مشايخ التوحيد انهم لا يكفرون من, من كتب والف في جواز الدخول في البرلمانات التشريعيه بينما يكفرون النواب وهذه عن قمه التناقض قمه التناقض ولانه يعني التشريع لان ذلك الذي يعني اجاز الدخول في البرلمان حقيقه يعني هو الذي اتى بالادله وهو الذي يتحمل وزر كل هؤلاء الناس الذين اغلبهم قد يكون جاهلا بالاحكام الشرعيه ويدخلون في هذه المجالس الشريكيه بسبب هذا الشخص فلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما الذي فعله مع قدام مضع رضي الله عنه ساله سؤال مباشره قال ما الذي حملك على على ذلك قال قول الله جل وعلا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا واذا مات تقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فقال نحن اذا اتقينا اجتنبنا مباشره قال لهم اما قال لهم انكم اذا اتقيتم اجتنبتم انكم اذا اتقيتم اجتنبتم فاما ان تبقوا على قولكم فتضرب اعناقكم واما ان ترجعوا فتجلدوا الحد في ظهوركم مباشره لو كان موجود يعني في زماننا لقام له بعض الفلاسفة الموجودين ولقال له هناك فرق بين الكفر المطلط وكفر المعين وقال شيخ الإسلام من تيمية في المجلد الفلاني كذا وقال ابن القيم عليه الصلاة في كتاب الفلاني كذا وقال فلانه كذا وكذا أمر الديني يا إخواني يعني سهل جدا وواضح جدا هناك تفريق بين المسائل التي يكفر صاحبها بالمآل وما المسائل التي يكفر صاحبها في الحال وهنالك مسائل قد تكون في اصلها استنقصا يعنيها الصغير والكبير كمثبت الله عز وجل وكاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك حتى يعني بعضهم يعني مما استدل به يعني على عدم جواز سب الذات الالهيه كالباني مثلا يقول بانه سوء تربيه نعم هو هو سوء تربيه اصلا يعني هو في الاساس سوء تربيه لكن سوء التربيه يرفع التكليف عن هذا الشخص او لا يرفعه لا يرفع التكليف عن هذا الشخص حتى انه يعني شيخ الاسلام التيمي عليه رحمه الله له كلام يعني في قريب من هذا الموضوع يتكلم عن مساله ان هؤلاء الناس يعني في قضيه يعني اللذئ المتاولين الذين يتاولون في امكان وجود العلم يعني ذكر عده نقاط في كتاب اا كتابه يعني المشهور هو كتاب رفع الملام عن الائمه الاعلام ذكر هنالك عده مسائل يعني ترفع او يلزم من تلزم بيان الاحكام الشرعيه من هذه المسائل يقول انه لو كان يعني هذا الشخص الذي يمكنه العلم ااا يعني لا يقع في, في يعني يمكنه العلم لا يكفر وحتى يعني نبين له نحن يعني انسان يستطيع ان يتعلم ووقع في الكفر ووقع في الكفر فبمعنى الكلام يقول يعني ان كان لا يكفر حتى نبين له قال لكانت هذه محمده عند هذا الانسان ولكان عدم البيان لا ناله خير من ان نبين له حتى يبقى هذا الرجل ماذا يبقى على الايمان لكن نحن نقيم الحجه على الناس من باب يعني انه يبين للناس احكام الشرع من باب اقامه الحجه عليهم ومعذره الى ربكم ولعلهم ينتهون فال المقصود من ذلك يعني باختصار يا ايها الاخوه المقصود من ذلك ان الانسان يعني اذا اقام الحجه على الشخص الحجه التي هي يعني الواضحه على هذا الانسان باحكام لازم جل وعلا يعني يعني فيما يتعلق بموضوعه عند ذلك يكفر هذا الانسان بالطبع الكلام كما يقال يتنازعه عدة امور يتنازعه الاكراه يتنازعه الجهل يتنازعه التاويل والتاويل فرع عن الجهل لانه الجهل ينقسم الى قسمين جهل حقيقي وجهل مركب الجهل الحقيقي هو الذي يعني الانسان ليست عنده يعني مقدمات اصلا والجهل المركب هذا الانسان يكون عنده يعني جاهل وفوق أنه جاهل أو لا يدري لا يدري أنه لا يدري مصيب أن يكون لا يدري أنه لا يدري الجاهل يدري أنه لا يدري الجاهل يدري أنه لا يدري ولذلك يسأل غيره حتى يعني يتعلم منه فيكون أمر الجاهل هي جدا لكن الذي لا يدري أنه لا يدري هذا مصيب حقيقة وبالتالي يعني الفيزان يعني بيان الحق له يعني مشكله من المشاكل لكن ان كان هنالك من يستطيع ان يوصل له العلم ولم يسال ان كان هنالك موجود كتاب الله عز وجل وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقصر في طلب العلم عند ذلك يعني بالاتفاق لا يكون معذورا وارجو يا اخواننا يعني الاسئله يعني الا تسالوا في موضوع العذر بالجهل لانه هو موضوع اصلا مترابط مع هذا الموضوع حتى نتكلم فيه في المره القادمه باذن الله جل وعلا ان كانت الاسئله فعلى التاويل اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عليم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا من مختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم